ولمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِيُّدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلِهِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهُ على الْكَافِرِينَ إذا ما اشتروه به أنفسهم أي أن يكتب بما أنزل الله بما أنزل الله بغير أي ينزل الله من صلبه بغير أي ينزل الله من صلبه على من يشاء من عباده فباب بغضب على للكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معه قل فلما تقتلون ام فَقَدْ جَاءَتُمْ مُوسَى الْبَيِّنَاتِ فَمَتَّقَتُوا الْعِزْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا لِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَلْقَكُمُ الْقُرْآنَ خُذُوا مَا أَتِينَاكُمْ خُذُوا ما آتيناكم